وَإِذْ أَصَرًَّا النَّبِيُ إِلَ بَعْطِ أَزْواجِهِ حَديثَ فَلََّا نَبَّأتْ بهِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَََّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ بَعْبْ فَلََّا نَببَّأَهَا بِهِ قالَالَتْ مَنْ أَم بَأكَهذَا طَالَ نَبَّأنِي العليم الخَبير إ تَتُ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُم وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خيرا منكم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 وَصدقَت بكلماتِ ربّهَا وَكتُ به وَوكت من القانتي